اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل أما بعد أيها الفضلاء خرج المشركون كما تقدم معنا من مكة في ثلاثة آلاف من العساكر المدججين بكامل عتادهم على ثلاثة آلاف من الابل ومعهم من الخيل كثير ومعهم من العتاد والأسلحة ما أعدوه على مدار عام كامل وكانوا قد خرجوا حتى ببعض النساء كما تقدم معنا والهدف من ذلك تحميس المقاتلين على الأخذ بالثار ولذلك كانوا يثيرون هذه القضية في كل حين وهي قضية الأخذ بالثار ونزلوا بالقرب من المدينة عند جبل أحد واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل يبقون في المدينة أم يخرجوا للقاء العدو في خارج المدينة واستقر الرأي على أن يخرجوا للقاء العدو في خارج المدينة وتقدم هذا كله وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ألف من المقاتلين وقد ذكر أنه لم يكن معهم حتى من الخير شيء ولكنهم خرجوا بإيمان كالجبال ولما تراء الجمعان خرج رأس المنافقين ابن أبي سلول فنادى وقال ما لنا ولهذه الحرب إني قد أشرت عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ برأيه لأنه كان يرى أن يبقون في المدينة فرجع بثلث الجيش أي لم يبق إلا قرابة سبعمائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فاختار لمن معه مكانا مناسبا بحيث يكون جبل أحد من خلفهم وكذلك عن يمينهم حتى لا يتمكن هذا الجيش الكبير يعني لو مجرد يخرج ثلث هذا الجيش ألف فيلتف من خلف جيش النبي صلى الله عليه وسلم سيوقعون به خسارة كبيرة ولذلك لا بد أن يكون المكان محصن فاختار مكانا مناسبا بحيث يكون جبل أحد من خلفهم وكذلك من, من عن يمينهم ولكن في الجهة اليسرى كان المكان مكشوفا ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم خمسين من الرماه الذين يحسنون الرمي بالنبال وجعلهم على جبل صغير عرف فيما بعد بجبل الرماه وأمر عليهم عبد الله بن جبير الانصاري رضي الله عنه وقال لهم في أمر حازم لا تردد فيه إن رأيتمون ظهرنا على القوم فلا تأتوا حتى أرسل إليكم وإن رايتمونا تخطفنا الطير فلا تأتوا حتى أرسل إليكم الأمر واضح كل هذا قد تقدم معنا وإنما ذكرته لطول الفصل لان بين الدرس الماضي وهذا الدرس مرت مده حتى نربط الأحداث وتراء الجمعان واصطف الجيشان وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لواء الأوس مع أسيد بن حضير ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر ولواء المهاجرين مع مصعب بن عمير وقال ربنا سبحانه وتعالى في وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم بوأ مكان كل مقاتل اذ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال يعني كل انسان يحدد مكانه يقف في هذا المكان ليصف في المكان المناسب له يعني الخطه محكمه ولكن العدد قليل يعني 700 مقابل 3000 اربعه اضعاف عدد المسلمين وليسوا جبناء لا احد يتصور ان قريش أن قريشاً بل فيهم أبطال وفيهم فرسان وفيهم شجعان وأتوا وهم موتورين بالهزيمه في غزوة بدر وهم يتوعدون وبكامل عتادهم وعدتهم وقوتهم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفا فقال من يأخذ هذا السيف فابتدر الأبطال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم أبطال كل يسابق لأخذ هذا السيف هذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم فأتى عمر فلم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم السيف وأتى علي فلم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم السيف وأتى الزبير فلم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم السيف فأتى أبو دجانة وهو من الأنصار فقال وما حقه يا رسول الله, يا رسول الله قال أن تضرب به في وجوه الأعداء حتى ينحني قال أنا آخذه بحقه يا رسول الله فدفعه إليه يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه وجدت في نفسي والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف شجاعة الزبير ومكانه الزبير وبالمناسبة الزبير بن العوام في غزوة اليرموك كان أمامه مئة ألف من الروم فقال من يحمي ظهري لأخترق الجيش فانتدب له مجموعة قال إني أخاف الا تثبتوا قالوا بلى فشدوا نحن معك فاخترق مئتي ألف من الروم حتى خرج من آخرهم ثم عاد وعاد بمفرده فهو من الشجعان الأبطال فيقول فسألته سيف وردني قال فوجدته في نفسي فقلت لأنظر ماذا لأنظرن ماذا يصنع أبو دجانة اسمه سماك بن خرشه رضي الله عنه قال فانطلق مسرعا يهرول بسيف النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمدا إلى عصابة حمراء فأخرجها فعصب بها رأسه فقالت الأنصار أخرج أبو دجانه عصابة الموت هم يعرفون ابا دجانه الأوس والخزرج يعرفون أبا دجانه لكن الصحابة من المهاجرين ما عرفوا ابا دجانه إلى الآن فأخرج العصابة وعصب بها رأسه وسيأتي معنا خبره إن شاء الله أما المشركون فقد جعل كان القيادة العامة لجيش المشركين لأبي سفيان بن حرب وكان قد جعل على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمها بن أبي جهل وكان لواء المشركين في بني عبد الدار وهذه حتى النبي صلى الله عليه وسلم جعل لواء المهاجرين عند مصعب بن عمير وهو من بني عبد الدار لأن اللواء كان لما قسمت مهام بني قصي بن كلاب كان اللواء في بني عبد الدار وعبد الدار وعبد مناف اخوان فكان اللواء عند قريش لبني عبد الدار فقال ابو سفيان وهو يريد ان يحمس بني عبد الدار قال يا بني عبد الدار يا بني عبد الدار انما يؤتى الناس من قبل راياتهم فان كنتم ستخذلون كما فعلتم في بدر فاعطوناها ونكفيكم هذه الرايه فغضبوا لذلك غضبا شديدا وقالوا أن نحن نسلمك, نسلمك اللواء لا والله وتوعدوه وشتموه هو يريد فقط إثارة لأن قائد محنك أراد أن يثير حمية بني عبد الدار حتى يشتد في القتال فكان أول من خرج للقتال طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار وهو حامل اللواء وكان من أشجع الناس حتى يسمى كبش الكتيبة من شجاعته فخرج على بعير وقال من يبارز فأحجم الناس عنه لفرط شجاعته فانتدب له الزبير بن العوام فانطلق مسرعا فقفز على البعير فأسقطه من على البعير وقتله مباشرة فكان هذا أول قتيل في المعركة فأخذ اللواء بعده أخوه عثمان بن أبي طلحه العبدري، فقاتل بها حتى قتل، ثم أخذها أخوه أبو سعد، فقاتل بها حتى قتل، ثم أخذ الراية مسافع وهو بن طالح ابن أبي طالح ابن الأول الذي قتل أول مرة، فأخذ الراية فقاتل حتى قتل، فأخذها أخوه كلاب فقاتل حتى قتل، ف. أخذها أخوه الآخر اظنه مسافع فأخذها حتى قتل فقتل منهم ستة مباشرة طبعا لم يقتلوا في وقت واحد كلهم أبطال وشجعان ولا يقتل واحد منهم إلا بعد كر وفر وقتال شديد يعني هذا على مراحل لا أحد يتصور أن الصحابة فقط كل ما حمل الإنسان واحد منهم الرأي أتى مباشرة لا قتال وكر وفر وسيوف ورماح ونبال ثم هؤلاء السته كلهم من بيت واحد كلهم من, أبي من بيت ابي طلحه العبدري ثم اخذها اربعه ايضا من بني عبد الدار كلما اخذها واحد قتل فاخذها عبد لهم غلام لهم حبشي هو آخر من أخذ هذا هذه الرايه قالوا فقاتل قتالا شديدا أشد من مواليه قالوا حتى قطعت يمينه ثم أخذها بشماله حتى قطعت شماله ثم احتضنها حتى قتل فلما طعن خلاص وسقطت قال هل أعذرت؟ يعني هل أعذرت كان في لسانه عجمة قال هل أعذرت؟ يعني أنا أديت ما علي الآن فقتل فسقط اللواء طبعا في كل نقطة من ساحة القتال هناك كر وفر وقتال وحرب شرسة وكما ذكرت لكم سبعمائة يقابلون ثلاثة آلاف مقاتل أبو دجانه وما أبو دجانه يقول الزبير رضي الله عنه قال فتبعته جاء في حديث أنس قال مختصر الحديث قال ففلق به هام المشركين هذه كلمة معبرة ففلق به هام المشركين أما الزبير يقول فتبعته فرأيته لا يثبت أمامه شيء قال وإذا رجل لا يترك جريحا للمسلمين إلا ذهف فعله قال فوددت أن يلتقي أريدها أن يقتله قال فالتقيا فضربه كأن فكأن ما هو أمس الذهب انتهى بضربة واحدة بل جاء في رواية من غير رواية الزبير رضي الله عنه أن أباد جانا ضرب رجلا فقسمه قسمين نصفين وإذا بشخص يخمش الناس هكذا عبر يخمش الناس قال بعضهم أن يحرضهم على القتال وبعضهم قال أنه يشارك في القتال قال فابتدره أبو ذجانه فلما علاه بالسيف والولى وإذا هي امراه وإذا هي عتبة وإذا هي هند بنت عتبة التي قتل أبوها في بدر قال فرفع السيف عنها يقول فقلت الله ورسوله أعلم يقول الزبير لما رأيت هذا المشهد يقول علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اختاره لهذا الأمر ما اختاره عبثا قال فسألته بعد المعركة لماذا رفعت السيف قال رأيتها امراه فأكرمت سيف النبي صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امراه المرأة ضعيفة لا تثبت أمام العصا كيف أقتلها بسيف النبي صلى الله عليه وسلم وله وسيأتي أيضا مواقف أبي دجانه في المعركة إن شاء الله اما اليوم أو في الدرس القادم لكن حمزة رضي الله عنه حمزة تقدم معنا أنه في غزوة بدر كما قال اميه بن خلف ذاك الذي فعل فينا الأفاعيل فلما كان في, لما كان في غزوة أحد تقدم معنا أن جبير بن مطعم قتل عمه طعيمة في غزوة بدر وكان له عبد حبشي لا يخطئ إذا رمى بالرمح كعادت أهل الحبشة. قال يا وحشي اسمه وحشي يا وحشي إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فأخذت حربتي ولا شأن لي في الحرب إلا قتل حمزة فقط. قال فرأيته يقول وأنا أختبى عنه خلف الشجر وخلف الصخر حتى لا يراني ورمحي معي. قال فرأيته يجول في الناس كالجمل الأوراق لا يثبت أمامه شيء. قال فخرج له رجل من المشركين يريد رقاءه قال فضربه بالسيف فكأنما أخطأ رأسه يعني لسرعة الضربة بالسيف كأنه معصابه قال وأنا أنتظر متى يدنوا مني قال فلما دنا مني وهززت حربتي ووافقت منها رميته بها فوقعت في ثنتي أي تحت سرتي وخرجت من بين رجليه فناء رآة وحشية قال فناء ليدركني حتى غلب فسقط قال فتركته حتى مات فاتيت واخذت حربتي وانصرفت لا شأن لي في الحرب الا فقد قتل حمزه والرجوع مع قتل حمزه مع ذلك كانت الغلبة للمسلمين وكان القتل ذريعا في المشركين ولم يثبتوا أمام المسلمين مع حماسهم ومع شجاعتهم ومع كثرتهم لم يستطيعوا الثبات امام المسلمين كما قال الله عز وجل اذ تحسونهم ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسنهم باذنه قتل شديد فيهم فلما اعياهم الامر فروا يقول البراء بن عازب قال والله لقد رايت النساء في الجبال يهربن قد رفعنا عن سوقهن ما دون اخذهن قليل ولا كثير فر الناس في هذه الحال تأتي المصيبة العظيمة والمصيبة في معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمير القتال لا يعصى حتى لو لم يكن نبيا فكيف هو النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من على جبل الرما هذا المنظر ورأوا المشركين قد فروا والمسلمون يتبعونهم يقتلون ويأسرون ويغنمون قالوا انتهت المعركة فقال لهم عبد الله بن جبير إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمر فنمتثل الأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرسل إلينا رسولا فقالوا انتهت المعركة فغلبتهم أنفسهم قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة يقول جابر رضي الله عنه ما كنت أظن أن أحدا منا يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية لماذا لنعلم أنهم بشر بشر وهذا من كمالهم أنهم بشر ومع ذلك يخافون كما يخاف الناس ويرغبون للدنيا كما يرغب الناس ويقاتلون كما يقاتل الناس حتى لا يتصور أحد أنهم ملائكة لا هم بشر فانصرفوا جميعا ولم يبق إلا عشرة خالد بن الوليد كان قد حاول أكثر من مرة أن يلتف من خلف الجبل ليأتي جيش النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه ولكنه في كل مرة يرده الرمى لما كانوا مكتملين فلما لم يبق إلا عشرة انتبه لهذا فبادر فصعد إليهم في الجبل فقتلهم جميعا ثم ما فجأ المسلمون إلا والجيش قد أتى من خلفهم وتسامع من فر من المشركين بهذا الأمر فعادوا فأصبح المسلمون بين فكي كماشة خالد بن الوليد بمن معه من خلفهم وبقية الجيش قد عادوا إليهم وصاح إبليس فقال إن محمدا قد قتل فاشتد الأمر على المسلمين واختلط بعضهم ببعض حتى أنهم لم يميزوا بين الصحابة أنفسهم وقتل بعضهم بعضا عاد أو أول الجيش على آخره فاقتتلوا وممن قتل في هذه الحال اليمان والد حذيفه رضي الله عنه أتى والصحابة يبتدرونه بالسيوف فقال يا أيها المسلمون أبي أبي أبي ما سمعوه في لغط الحرب والقتال فلم يرفعوا سيوفهم إلا وقد مات فقال يغفر الله لكم قد جاء في خارج في رواية عند الطبراني أنه تصدق. بديته للمسلمين يقول عروة رضي الله عنه الحديث يقول فلم يزل فيه خير إلى أن توفي كان لهم مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمه حذيفه لانه يعلم ان هذا خطأ على سبيل الخطأ المقصود أن الأمر لشدته اختلط الصحابة بعضهم ببعض وبعضهم فر وبعضهم القى سلاحه يعني كأنه ما يدري ما يصنع ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تسعة هم الذين كانوا حوله سبعه من الأنصار وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يفر دون أن يراها أحد ولكن ما هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى هذا الأمر أراد أن يناده الصحابة ليجتمعوا فقال إلي عباد الله هذه كلمة سيجمع بها الصحابة لكن سيسمعه الكفار ولا هم لهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلي عباد الله فمن كان قريبا من الصحابة أتى ولكن كان المشركون أسرع وصولا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنة هذا في مسلم فابتدرهم أحد الأنصار فقاتلهم حتى قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم وله الجنة فابتدرهم الأنصاري الآخر فقاتلهم حتى قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنة فقام الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم السابع كلهم قتلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا هكذا تضبط وبعضهم يضبطها ما أنصفنا أصحابنا يعني على الرواية الأولى ما أنصفنا أصحابنا أي هؤلاء كلهم من الأنصار وبقي اثنان من المهاجرين وعلى الرواية الأخرى ما أنصفنا أصحابنا أي الذين فروا وتركونا حتى بقينا في, في معزل ثم وقف البطلان سعد بن أبي وقاص وكان يرمي رميا لا يرمي مثله أحد فنثر النبي صلى الله عليه وسلم له كنانته وقال ارمي ذاك أبي وأمي واخذ ينضح القوم بالنبال وطلحه بن عبيد الله بسيفه دون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لما جاء أحدهم ليضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وقاه بيده حديث البخاري وقاه بيده فوقع السيف في يد طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه ولذلك كان ابو بكر رضي الله عنه اذا تذكر يوم احد قال ذاك يوم طلحه فثبت ثباتا عظيما حتى كان طلحه يضرب بالسيف ويرمي بالنبال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف ليرى اين يقع النبل فيقول يا رسول الله لا تشرف حتى لا يصيبك سهم نحري دون نحرك يا رسول الله ابو بكر رضي الله عنه لما وقع كان في مقدمه الجيش يقاتل فلما وقع هذا الاضطراب لا هم له الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى مسرعا يقول فلما اقبلت رايت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجلان فقلت كن طلحه قال واذا رجل يشتد من خلفي كانه الطير واذا هو ابو عبيده رضي الله عنه قبل وصول أبو بكر رضي الله عنه وأبو عبيدة كان المشركون قد وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضربه عتبة بن أبي وقاص وهو اخو سعد بن أبي وقاص فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر فشج رأسه واتى عبد الله بن شهاب الزهري وايضا ساهم. في ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأتى عبد الله بن قمئه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف على عاتقه ولولا أنه قد ظاهر بين دلعين بعد تقدير الله عز وجل لخلص السيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بقي شهرا يشتكي من هذه الضربة ثم ضربه ضربة أخرى شديدة فدخل حلقة, أو حلقة من حلق المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الصحابة يأتون وبدأوا يزحزحون المشركين عن الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أخرج الحلقتين من وجه النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل فقال أبو عبيدة أسألك بالله يا أبا بكر ان تدعها لي فأخذها باسنانه حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤلمه حتى انتزعها فسقطت احداث نيته ثم عمد إلى الأخرى فأراد أبو بكر أن ينزعها فقال أسألك بالله أن تدعها لي فأخذها بثنيتها الأخرى حتى انتزعها وسقطت ثنيته رضي الله عنه وأرضاه وبداوا ينافحون عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الصحابة يرجعون شيئا فشيئا وبعض الصحابة القوا اسلحتهم كما تقدم معنا فمر بهم انس بن النضر وهو عم انس بن مالك وكان قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر لانه كما تقدم لم يكن يعلم ان ثمه قتالا فلما تخلف قال تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اول قتال شهد فيه العدو لان لقيت العدو مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى ان الله ما اصنع فلما كان في يوم أحد وراء الناس في هذه الحال قال ماذا تصنعون قالوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم قال فما خير العيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان محمدا قد قتل إن دين محمد باق قوموا فقاتلوا دون دينكم وأخذ سيفه يقاتل فلقيه سعد بن معاذ فقال له سعد بن معاذ يا انس قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما تصنعون بالحياه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد وهل لريح الجنه اني لا من دون من دون احد واخذ يقاتل رضي الله عنه وارضاه فلما استشهد قاتل حتى استشهد فلما راوه بعد المعركه واذا به بضع وثمانين طعنه بالسيف وضربه بالرمح ورميه بالسهم حتى لم يعرف من كثرة ما في وجهه وهو مقبل غير مدبر رضي الله عنه وارضاه ما عرفه إلا أخته ببنانه ما يعرف من كثرة ما وقع فيه من ضرب السيوف رضي الله عنه وارضاه المواقف كثيرة ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نستكمل مواقف هذه المعركة العظيمة من معارك الإسلام نعم كانت الغلبة في آخر الأمر للمشركين لكنها سجلت أروع صور التضحية على مر التاريخ التي رأتها البشرية لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نستكمل طرفا منها وفقنا الله اياكم لكل خير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين